بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة بسمة أمل النهاردة من الأرجنتين يعني قصة من الأرجنتين وهي عن قصة بطل جولف شهير أرجنتيني اسمه روبرتو دي فيجينيو معلش يعني حسب معرفة أراها بالعافية هو كان داخل بطولة من بطولات الجولف وكسب بطولة كبيرة في أمريكا اللاتينية واستلم الشيك بتاع الفوز ووقف يتصور للكاميرات يعني يوم الفوز وهو خارج من النادي بعد ما خلاص تصور وعمل الانترفيوهات واللقاءات الصحفية وطالع من مبنى النادي بتاعه وبيدخل المفتاح العربية وخلاص حيمشي قربت منه واحدة ست شيلة طفل بتقول له أرجوك الولد ده بيعاني من مرض خطير الولد ده يكاد يموت وهي مش عارفة تعمل ايه عشان تدفع فواتير المستشفى وتكاليف المستشفى الراجل بص الولد وتأثر بيه وبضعفه جدا وأم طلع الألم بتاعه وعمل حاجة غير عادية مسك الشيك وأم ظهر الشيك على ضهره علشان هي تصرف الشيك ودى الشيك وقال لها خلي أيام ابنك مليانة سعادة الله الشيك مش على قد العملية بس الشيك يعيش الولد خلي أيام ابنك مليانة سعادة حلوة قوي الكلمة دي ودى الشيك ومشي الأسبوع اللي بعده روبرتو قاعد بياكل يعني بيتغدى في النادي اللي هو بيقعد فيه لقى واحد من مسؤولي النادي بتوع الجولف داخل عليه وبيبتسم ابتسامة صفرة كده فقال له ايه بتبصيلي كده ليه بتتحكيلي بطريقة دي ليه قال له بعض الولاد اللي بيبقوا وقفين على باب النادي بيمسحوا العربيات وكده قالوا لي ان انت قابلت الاسبوع اللي فات واحدة ست وديت لها الشيك بتاع فوزك في دورة الجولف فقال له اه اه, اه يعني فالتاني أمفتصان في الضحك قال له بتضحك ليه قال له السيت دي نصابة وما عندهاش ولد مريض وما تجوزتش لغاية دلوقتي ودي كانت بتحتال عليك عشان تاخد منك فلوسك ايه رأيكو نصابة مش كده الشيك راح عليه الحقيقة اللي أنا عايز أحكيه لكم وبحكي القصة دي كله عشانها الرد اللي رد عليه روبرتو عارفين رد على الراجل قال له ايه قال له انت بتكلم جد قال له اه قال له يعني ما فيش ولد بيموت قال له اه قال له ده أحلى خبر سمعته في حياتي قال له ايه قال له الحمد لله إذا كانت الفلوس راحت بس ما فيش ولد عيان الحمد لله ما فيش ولد عيان حد بيفكر بالطريقة دي يا جماعة انتوا انتو متخيلين قال له في خسارات تتعوض وفي خسارات ما تتعوضش الفلوس تتعوض لكن لو كان في ولد عيان أنا كنت هبقى متالم قوي حتى لو دفعت الفلوس لكن كن ان ما فيش ولد عيان خبر حلو ايه ده الرجل ده حلو قوي من جوا مش كده؟ هو اتنصب عليه واكيد هياخد باله المرة الجاية بس هو فرحان انه ما طلعش فيه ولد مريض ده انسان قوي ايه رأيكو في القصة دي؟ هتقول لي ده راجل مثالي ممكن تقول لي كده لكن انا ممكن ارد عليك واقولك ابدا والله مش مثالي الرجل بيحب الانسان بيحب الخير للبشر والله لو فيك الصفة دي هتعيش سعيد حتى لو اتنصب عليك مرة هتعيش سعيد لانك نفسك تشوف الناس بخير يا طبعا أنت إنسان كده زي الراجل الأرجنتيني دو شكرا والسلام عليكم